بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام لا تمام لا تملان على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على تبعه ونهجه واهتدى بهذه الايه من الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب العصر عن الاقتراف هذا الباب يتانق بأفو ولي المقتول عن حقه في القواب وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الولي المقتول الحق في أن يأخذ بحقه فيقتص وبين المسامح فيأفو فبعد أن بين المصنف رحمه الله الشروط المعتبرة للقصاص والاستفاء القصاص شرع في الخيار الثاني وهو العفو عن الكثاث يقول رحمه الله باب العفو عن الكثاث أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعفو ولي المقتول عن الكثاث والقوض قال رحمه الله يجب بالعمد القوض أو الدينة الأصل في مشروعية العفو دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة حيث أجمع الغلماء رحم الله على المشروعية فأما دليل الكتاب فإما الله تعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله عز وجل لأولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل ورغب الله سبحانه وتعالى في العفو فقال سبحانه أن تعفوا أقرب للتقوى فمن عفى عن القصاص والقوض فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى وذلك أن العفو إذا كان عن الجناية العظيمة كان أجره أعظم وتوابه عند الله أكبر لأنه لا يمكن للإنسان أن يسامح عن دم من قريب عن دم قريب من أقربائه إلا بقوة إيمان وحسن ظن بالله عز وجل ورجاء في عصره وكرمه وإحسانه والله عز وجل يعامل عبده إذا عمل الإحسان مع خلقه يعامله بالإحسان وإذا تولى الناش بالرحمة تولاه الله برحمته ولذلك جاءت السنة تؤكد هذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبا بعفو إلا عزة وهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبا بعفو إلا عزة رد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بنون أهل الجاهلية فإن أهل الجهل في كل زمان إذا أراد الإنسان أن يعفو قالوا له أنت جدان وأنت ضعيف وأنت لا تحترم حقك ولا تأخذ بحقك وأنت أنت فيجعلون الأشوى في نظره أنه منقصة وأنه ذلة وهوان فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال ما زاد الله عبدا بعث إلا عجة فمن عفى عن أي ذنب وعن أي جريرة وعن أي أذية من إخوانه المسلمين فإن الله عز وجل يبدله بهذا العفو عزا فإذا عظم العفو عظمت عزة الله عز وجل للعبد فإعزازه له وإكرامه له ومن هنا أجمع لغلماء رحم الله على مشروعية العفو وجعل الله لهذه الأمة الخيار بين القصاص وبين العفو إلى الديه وبين العفو بدون أخر الديه فالعفو عفوان عفو بدون عوض وهو أعظم العفوين وأجلهما وأكثرهما ثوابا عند الله عز وجل فلو أن شخصا قتل له قريب فقيل له تقتص قال لا أريد القشاص قيل له تعفو وتأخذ الديا قال لا أريد الديا وإنما أفوت لوجه الله عز وجل فهذا وأمشاله ينطبق عليه قوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله فإذا كان يوم القيامة فظل الله أجره وثوابه ولذلك انظر إلى قوله سبحانه فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يضين أنه عز هذا الأجر في الدنيا والثواب كيف يكون وكم يكون وهذا يدل على أن الله يتغلى جزائه لأن الأذية والشرور والمظالم والجنايات تتفاوت والنفوس تتفاوت وضيق الحال يتفاوت بالإنسان فالذي يعفو عن القصاص وعن الدية عن شخص لا عن من يرجو صلاحه ويرجو هدايته واستقامته ويكون شببا في هدايته واستقامته ولا يحمله الدين بل يستغني دغناء الله فإن الله عز وجل يعوضه من ذلك كل خيرا يعوضه خيرا في الدنيا وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاد الله عبدا بعفل إلا عزه ويعوضه خير الآخرة فأجره على الله إذا كان يوم القيامة وقد جاء في الأثر أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي من كان أجره على الله فليقم فتقول الملائكة ومن هذا الذي أجره على الله فيقول صلى الله عليه وسلم فلا يقوم إلا من عفى عن مظلمة لأنه تولى جعل الأمر إلى الله عز وجل أن يتولى جزاءه وشوابه وقل أن تجد إنسانا يعامل الناس بالعفو إلا وجدت أمره على اليسر وعلى السماحة وعلى العزة والكرامة فأدوه يريد أن يهين فالله يكرمه وأدوه يريد أن يذله بتلك الأذية فإذا به بعثه يرفعه الله ويعزه الله والله جل وعلا عليم بخلقه حكيم في تدبيره سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافره هو العدل سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أدر من أفسن عمله ومن أعظم الإحسان العفو ومن هنا أجمع العلماء رحم الله على مشروعية العفو عن القصاص لكن هنا مسألة وهي إذا كان القاتل الذي قتل المظلوم معروفا بالشر والأذية والبغي والإضرار فهل يشرع العفو كذلك أيضا يرد السؤال هل تشرع الشفاعة من أجل الأفو؟ لأنه إذا كان الأفو محمودا شرعا فإن الشفاعة من أجله كذلك فلو أنه إنسانا شفع ودخل بين قومين بينهم دم وأفلح ودعاهم إلى الأفو فإنه يكون له مثل أجل من أفا فمن دعا إلى خير وهدى كان له أجره وأجر من عمل به فإذا رغبهم في ذلك وأسهم النفوس وأطفأ تائرات النفوس وحاول أن يدعوهم إلى العفو إلى المجاوزة والصرف فعافوا فله مثل أجرهم وله أجر الشفاعة وما يتكبد ويتحمل فيها من المشار والمتاعد فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بصدقته أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك اتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وعظيما من الله ليست بالهيئة ولذلك قال أو إصلاح بين الناس لأن أعظم شيء يفسد الناس الدماء فإذا وقعت بينهم الدماء ووقعت بينهم الخصومات والنزاءات فخرج الشخص بالصلح بينهم بشرط أن لا يخرج إلا لوجه الله لا حمية ولا عصبية ولا رياء ولا سمعة ولا سمعة وإنما يخرج لله وفي الله ومن يفعل ذلك اتغاء يعني طلبا اتغاء مرضى الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي أنه يخرج وهو يريد أن يرضى الله عنه بذلك الذي يفعله وهو يعلم أن الله يرضى عنه أن يصلح بين هذين المتخاصمين أو يرفي أتارات النفوس بالأفع عن القصاص والمجاوزة عن الجانب فالشفاعة في العفو عن القصاص مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه تأخر عن الصلاة مع الجماعة من أجل أن نصلح بين حيين من بني أوف والحديث الصحيحين فهذا يجم على فضل الشفاء وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان القاتل معروفا بالشرق والفساد والبغي ففيه تفصيل قال بعض العلماء إذا شفع أحد في إصطاط القصاص عنه وهو يرجو صلاحه ويغلب على ظني أن هذا يتسبب في إصلاحه وحصن حاله فإنه يدخل في فضل الشفاعة ولا يمنع من ذلك بل يندب إليه ويرغب فيه ولا يعاتب بل إنه مثاب على هذا العمل الحالة الثانية أن يكون رجلا شذيرا لا يزداد بالعفو إلا شرا ولا يزداد إلا تسلطا على دماء المسلمين وأذيتهم مثل أن يسبق منه ذلك ومدهلا قتل ثم عفيا فقتل مرة ثانية وعرف منه أنه بعد القتل الثاني أنه على حاله وأنه مصر على بغي ومصر على كبره ومصر على أذيته الناس هذا لا يجوز أن يصلط على جماء المسلمين فالعفو عنه إبقاء بشره ومن هنا نص جماعة من أهل العلم على أنه لا يسرع أو لا تشع الشفاعة في مثل هذا وقد وقعت في بعض المشايخين رحمة الله عليهم الوالد أذكر أن رجلا كان معروفا بذلك وطلب أن من أن يشعر وانتنع الوالد رحمه الله لأنه سأل عنه وتبين من حاله أنه لا يزيده العفو إلا بغياً وفساداً ولذلك مثل هؤلاء لا يعانون على الإضرار بالناس والإضرار بالمجتمعاتهم والإضرار بالأبرياء فهؤلاء إذا عفيا عنهم تسلطوا على دماء من السنين على على الناس بأذيتهم والإضرار بهم وليس الأمر خاصاً بالقتل بل شامل لكل عقوبة لحيث إذا كان الجاني يتسلط ويزاد أذية وبغي وفساد فنسره لا يعاني على بغيه وفساده يجب بالعمد القواد أو الدية يجب بالعمد القواد يعني القصاص وقد تقدم لأن الله يقول كتب عليكم القصاص في القتلى وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص وقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يودى فقوله اما ان يقاد يدل على مسؤوليه القاضي والاجماع على هذا وقد تقدم نعم او الدنيا او الديه يعني مخير قال له اما ان تاخذ اما ان تقتص وتاخذ بحقك بقتل من قتل وليا فما قال تعالى فَقَدْ جَعَلْنَا, جعلنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْلِفُ الْقَتْلِ إنه كان مصرورا نقول له وقتل من قتل أباك وقتل من قتل أخاك فإن الله أعطاك هذا الحق فقال لا أريد أن أقفل فقد أفوت عن قتل نقول لك بيه لأن الله عز وجل أمر إذا أفع ولي الدم عن الدم القصاص أمر بإعطاء الديا له فاضحة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا قتل وعفى ولي المقتول فإنه منتقل إلى الديا هذا بإجمع العلماء وحنا من معناه فيخير الوليد بينهما فيخير الوليدين إن, أن يقتل قصاصا وبين أن يأخذ الديا وسيأتينا في ذلك الديا تغذيح الديا وضوابطها وأحوالها فهذا بإجناع أهل العلم رحمة الله من عقاد مصوص الكتاب السنة على أنه بالخيار بين الأمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وهو ظاهر الكتاب الله عز وجل أمر بالقصاص قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الفر بالفر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عخي له من أخيه شيء فاكتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لا لك تخصيصه من ربكم ورحمه فهذا يدل على أنه يخير بين القفاص وبين أخذ حقه وهو الديا إذا كان لا يلد القفاص أخذ حقه من المال وهو الديا نعم وعفوه مجانا أفضل وعفوه بدون أن يأخذ شيئا فهو أفضل لأنه إذا فعل ذلك تولى الله أجره وشوابه ولأنها غاية الإسلام أن يأفو عمن ظلمه وعمن آذى ولا يأخذ منه شيئا وإنما ينتظر من ربه العوض والخلف وإن أخذ فلا يلام لأنه عفى ثم أخذ البيه فلا يلام ومن أدران الجاهلية والعصاديات المنقوطة عند بعض الناس أن اولياء المقتول إذا قالوا لا نريد القصاص ونريد البيه يأتيبون عليهم ويأتون أولاد الأن والقرابة ويقولون أنتم لا تقدرون أباكم وأبوكم لا يقدر بشمن وما هذه الدية ترضون بالمال جلدا أبيكم أنتم كذا أنتم ولربما هددوهم بالقطيع والعياذ بالله وهذا من مضافة شرع الله وزيز وزيز ومن المحادة ومن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فإن الله يحب العفو ويقول أن تأفوا أقرب للتقوى وهؤلاء ما شاء الله سلامه العافية بخلاء على عرض السجد غيرهم بالبخل ما شاء الله سلامه العافية لا نعدوا بطاعتهم لأنهم لا يريدون الخير لمن عفى وأراد أن يعفو فالذي يريد أن يعفو ويقول إسان حيود الله فأجروا على الله عزيز والأفضل أن لا يأخذ شيئا نعم فإن اهتار القوض أو العفى عن البيت فقط فله أخذها والثنف على أكثر منها فإذا طبعا إذا اختاروا القواب مكنا منه قال يعني أريد نقتص فحاول معه أولياء المقتص القاتل وقالوا له أعفو عنه فإذا حاولوا معه ورضي بالبيئة فلا اشهر لكن في بعض الأحيان لا يرضى بالبيئة فيبذلون أكثر من البيئة وهذا البدل لأكثر من الهدية على سبيل الصلح يقول له إذا تنازمت نعطيك ديتين وإذا عفوت نعطي ثلاث دية أو إذا عفوت نعطيك أربع ديات أو خمس هذا من دب الصلح وفي الحقيقة من حيث الأصول الأصل أن الدم له دية مقدرة شرعا لا يجاب عليها لكنه يصوق صلحا وكنا ننيلي للوجه الأول وفي الحقيقة تبين في الاخير بعد تصريح حديث التملي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن صالحوا فلهم ما أخذوا يعني ما صالحوا عليه وهذه الزيادة حسنا غير واحد ومنا إلى تحسين هذا الأخير في حديث عم بن شعيد أناديها عن جبه عن الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتجوز الصلح يجوز الصلح بأكثر من الديات ولكن من حيث الأصل ينبغي أن ننبع على مسألة ستأتينا في الديات وهي أن القرابة والعصبة هم الذين يتحملون دية الخطأ الأصل لكن المشكلة الآن أنهم إذا صالحوا بأكثر من الديات ألزموا القرابة وأجحب القرابة أن يبسعوا ثلاث ديات أو أربع ديات وتقع فيها من الإحراج والأخذ بشيخ الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فلا يجوز إحراج القرابة بمثل هذا وإذا أحد يريد أن يتبرع بدية ثانية أو ثالثة لا يضبق قرابة القاتل لأنهم لا دمد لهم والأصل أنهم يحملون ما في طاقتهم فتحميلهم فوق طاقتهم وتحميلهم مديون من أجل جاني قد لا يستحق أن يبدل له ذلك وقد يكون شغيرا كما ذكرنا المقصود أن الأصل يقتضي أن يختصر على البيئة وإن حصل صلف فيجوز أن نصالح على أكثر من البيئة وفي هذا قصة هدبة المعروفة أنه قتل رجلا وكان ولي الرجل المقصول أيتام أولياء أيتام قاصرون منهم ابن المقتول فانتظر حتى بلغ الابن حبث هدفة ووقعت الحادثة في زمان معاه يا رضا الله عنه فحبث فشفق سعيد بن العاص وكذلك الحسن والفسين رضي الله عنهم شفعوا من أجل أن يسامح ولي المقتول وبدلوا لابن القتيل سبع ديات حتى يسامح وامتنع إلا القتل فقتل به وشاهد بكونه بكون الصحابة بدلوا أكثر من الديان فاجتمع طبعا دليل السنة ودليل الأثر عن الصحابة وعلى هذا جمهور العلماء رحمه الله لأنه يجوز في الصلح من الديات بأكثر من الديان وإن اختارها او أثى مطلقا أو هلس الجاني فليس له غيرها قال رسله الله وإن اختارها إن اختار البيه فليس له إلا البيه بمعنى أنه لو قال عفوه ثم رجع وقال لا أريد القصاص فإنه لا يمكن القصاص لأنه إذا قال عفوه فقط حقه في القصاص إلى الأبد ولا رجوع عن هذا الحكم يعني لو قال عفوه وقال بعد ذلك لا رجعت ما عفوت أريد القصاص فإنه ليس له إلا الديا نختارها يعني اختار الديا او عفى مطلقا أو عفى مطلقا قال عفوت عنه ثم رجع إلى القاضي وقال أريد دية أريد, أريد القصاص أصنع. قال بعض الظلماء لا قصاص ولا دية وقيل له لا قصاص ولكن له الديا أم إذا عن البيئة ثم رجع يقوم مثل الهدا إذا وهب شيئا ثم رجع فيه فكأنه وهب البيئة للقاتل ثم رجع عن هدته وهذا مضموم شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هدته كالكلب يقيء ثم يأكل قياه نعم أو هلك الجانب أو هلك الجانب لو أن شخصا قتل عنديا عدوانا ثم جاءته نقمة من الله فأخذه الله وأهلك فحينئذ لا يمكننا القصاص لكن يبقى حق أولياء المقتول في الديا حينئذ يثبت لهم في تركته يؤخذ من تركته الديا تؤخذ الديا من تركته فليس له غيرها ليس لولي المقتول غير ردي لسلو القصاف القصاص قال رجع يريد نقتص فانه لا يقطع المقتول ولا يمكن من قتله نعم قطع اس لا يقطع القات ولا يمكن من قتله نعم واذا قطع اصبعا امدم فاصا عنها ثم شرت الى الكف او النفس وكان الاصل على غير شيء فهدر هذه المساله صورتها لو وقعت مخاصمه بين اثنين فقام احدهما وقطع اصبع الاخر عمدا ادوانا فثبت القصاص انه تقطع اصبعه باصبه فعفى صاحب الاصبع فلما عفا سرت الجنايه والعياذ بالله حتى أتت على يده ثم صرت على جسمه حتى مات فالموت وقع بسبب فراية الجروح لأن الجروح تسري في البدن إما بسبب التلوث أو بسبب قوة الجناية او بسبب الجرافين التي تدخل فإذا صرت الجناية قد تسري على عضو لأن الجناية في جزء العضو مثل الأصبع ثم تسري إلى العضو كامل اليد والعياذ بالله وقد تسري إلى البدن بكمال وقد تسري إلى نصف البدن مثلا تسري النصف والعياذ بالله فهذا يسمي العلماء السراية في الأصل جناية في موضع ثم تتوسع حتى تسري إلى مواضع وقد تأثي والعياذ بالله على النفس صاحبها المشكلة الآن أنه جمى عليه جناية في الطرف اللي هو الأسرة أو في يده قطع يده فلما قيل له إن شئت أخذت بالقصاص وإن شئت أفوت قال عفوت فلما عفى صرت الجناية وأتت على نفسه اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة قال بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله يجب القصاص يعني إذا عفى عن الأصبع وصرط الجناية إلى البدن كله فالأفو عن الجزء اللي شعصا عن الكره هو عفا عن جناية قاصرة متعلقة بجسم البدن ولم يسعل عن بدنه كله وبعبارة أدق أكثر أن الجناية لم تبتضح بعد بمعنى أنه سبق عفو حقيقة الجناية لأن الجناية وقعت على البدن كله هي في الأصل على الأسوة لكنها سرط إلى البدن كله ونحن نقول أنه ماذا بعض الأحيان يقطعه بسكين مصمومة والعياذ بالله فتقطع أسوة فتسري جناية وهو عند عدوان فهذا الإتلاف إذاقوا للمفس أنه أتى على نفس بكاملها وقد جاء من فعل الجناية والجناية عنه فيثبت القصاص في البدن كله وخالفه جمهور العلماء فقالوا لا ليس هذا موجدا للقصاص حتى لو قلنا انه يقتص منه فان الشبه قائمة الشبه قوية وقائمة اولا ان هذا لم يريد ازهاق روحه كله وانما اعتدى على جزء بدنه فكيف ينزل منزلة من اعتدى على بدن كله في فرق بين الاثنين ثم إن القتل لم يحصل بنفس يعني القطع نفس للعضو ليس مما يوجد الزهوغ في الأصل ومن هنا رد الجمهور هذا القول وقوله من أقوى لكن المشكلة الآن طبعا إذا, إذا قطح الأصرع وطالب بالبيئة قال أريد البيئة فأعطي بيئة أصرعه ثم شرف إلى بدنه كل فقال أوليائهم نريد البيئة ثانية يعطينا البيئة ثانية إذا لم يعفوك وأخذ البيئة عن الأسوأ وشرت الجناية إلى البدن كل وجب ضمان البيئة كاملة إذا طالبوا بها ما عندنا إشكال المشكلة إذا طالبوا بالقصاص فمالك يقول يمكن رضي الله الله يقول يمكنون من القصاص والجمهور يقولون ما يمكنون لكن لو أنه أخذ البيئة على أسرعه ثم ذكرت الجناية إلى بدنه كله وطالب أوليائه بالدية كان من حق من يأخذ الدية ما في عفو والولي من يعفو السؤال المجتم الآن والذي وقع فيه خلاف العلماء أنه لما قطعت أصبعه عفا فعفا عن الأصبع وإذا بالجناية تسري فتأتي على النفس فالسؤال هل يلزم بالدية كاملة او يلزم بالدية إلا ما عفى عنه وهو الأصبع فمدى الطائفة العلماء مدى بالحنابلة أيضا أنه يؤخذ ما عدى القدر الذي عفى عنه وهو الأصبع لأنه قد عفى عن وحينئذ يؤخذ من بقية الدية 9 أشار الدية وعلى هذا يقولون إن الجناية في فرايتها مضمونة سراية الجناية مضمونة هذا أصل عند علماء سراية الجناية مضمونة على تصريف سنذكره إن شاء الله في ذلك الديات ولكن بالنسبة للإشكال فيما عفى عنه الأشبه أنه يسقط حقه الذي فعل عنه وهو الأصبع يسقط حقه فيه ويبقى ضمان عنه. لكن بعض العلماء يقول يجب ضمان الدية كاملة لأن الجناية على الأصل جناية والجناية على البدن جناية ثانية وحينئذ يكون كأنه قتل مفتدأ لأنه قتل بسببية هنا لأنه تسبب الجر في إطراف البدن كله فقالوا ما أفعرفه وعفو وكتب الله لو أدرى ولكن لأوليائها أن يأخذوا أدية كاملة طبعا إذا كانت بالسلاح فهي أقوى إذا كان السلاح آلة كالة مثل أن يقطعه بسكين ملوثة مثل أن يقطعه بسكين مسمومة القطع بالسكين مسمومة حقيقة قوي جدا في مذهب القصاص لأن السكين المسمومة معروفة أنها مما يفضي إلى إظهار قروف فالنظر مالك فيها وإذلك كان بعض رحمه الله يستثني هذه الحالة وأن يقع بآلة او بطريقة تفضي إلى السريان يكون السريان غالبا وحينئذ تكون الشببية على العضو لكن مرض بها كل البدم نعم. وكان العسل على غير شيء فهدر طيب إذا قال عفوت عن الأصوى عصورة كل الذي ذكرنا هذا إذا قال عفوت عن هذه الأصوى لكن مشكلة أن يقول عفوت عن هذه الجناية إذا قال عفوت عن الجناية فلا شيء له حتى ولو صرت إلى البدم كله لأنه لما قال عفوت عن الأصلح حدد عفوه بالعظم لكن حينما يقول عفوت عن الجناية فقد عفى عن الشيء وما ترتب عليه ومن هنا لا يعطى ولا يضمن ولا يطالب الجامي بضمان شرائف الجناية لأنه عفى عن جناية كلها فلما قال عفوت عن هذه الجناية يسقط حقه وإذا قال عفوت عن هذه الأصلح فالتشكيل الذي ذكرناه والخلاف الذي بينا بين أهل العلم رحمه الله فيها المال وإنسان العثو على مال فله تمام الدية هذا وكما اختار رحمه الله اختار أن الأصبع عفو عنها عن جزء ولكن إذا صرف إلى البدم فهو إتلاف مستأنف وحينه ذي تجب فيه الدية كاملة هذا الذي اختار رحمه الله اختار أيضا من غير من الأئمة رحمه الله من الأئمة المذهب وهو قوي جدا من هذه الفجة والدليل ما. وإن وقت من يقتصه ثم عفى فاقتص وفيله ولم يعلم فلا شيء عليهما هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل اولا هل يشرع التوكيل في إثبات القصاص والقصاص الجماهير العلماء وإنك السلف على أنه من حق أولياء المقتول أن يوكلوا شخصا يتولى في القضاء إثبات الجناية فإذا وكلوا شخصا وقالوا له أثبت جناية خلال على علمنا أو أثبت جناية خلال على أبينا فإن هذا مشروع والدليل على مشروعية الأدلة, الأدلة الوالدة على مشروعية الوكالة وقد بينا في ذات الوكالة ذلك وذكرنا أدلة النقل والعقل فيشرع للإنسان أن يوكل غيره في إثبات حق من الحقوق فإذا قالوا له وكلناك فألى صورتين الصورة الأولى أن يوكلوا في إثبات الجناية اللي هي القتل الأندل عدوان الموجب للقصاص الصورة الثانية أن يوكلوا في استيثاء حقهم يعني في القصاص وقتل القاتل ففي الصورة الأولى يقوم هذا الشخص بإحضار الأدلة والشهود على أن فلانا قتل فلانا فهذا يسمي العلماء التوكيل في الإثبات والتوكيد في الإثبات مشروع في قول جمهور العلماء والأعلم من النباهد الأربعة وغيرهم إلا القاضي أبا يوسف رحمه الله فإنه من فقه الحنفية رحمه الله يقول لا يشرع أن يوكل شخص لإثبات الجنان الإثبات يكون على نفس أولياء المقتول هم الذين يحضروا عند القاضي وهم الذين يكون عليهم عبء الإثبات والصحيح ماذا الجمهور العلماء وإنه السلف؟ وأهل على أنه يشرع لأولياء المقتول أن يقوموا بأنفسهم وأن يوكلوا غيرهم بإثبات حقهم شأنهم في ذلك شأن سائر الشقوق. هذا المسألة الأولى الإشكال في هذه المسألة الأولى أنه يرد السؤال لو أن محمدا قال لعلي ارفع أو ترافع عند القاضي وأثبت أن فلانا قتل أبي فوكلوا هذه الوكالة على الإثبات فهل من حق الذي يوكل هل من حقه إذا أثبت أن فلانا قتل فلانا أن يطالب بالقصاص يعني هل التوكيل في الإثبات توكيل في الاستفاء جمهور العلماء يقولون ليس توكيلا وهذا الوكيل ليس من حق إلى الإثبات فقط يحضر الأدلة ويسلب فإذا أثبت وحكم القاضي بصحة إثباته انتهت الوقات هذا مدد جمهور العلماء والآينة خالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى رحمه الله من عمنا فقال إذا وكل في إثبات الجريمة وإثبات القصاص كان محقياً يطالب بالقصاص لأن المقصود من الإثبات هو القصاص فإذا وكل في الإثبات سمعانا أنهم وكلوا في القصاص كما لو إذا وكل في البيع له الحق القبل والصحيح مذب الجمهور أنه إذا وكل في الإثداد فقد اختصت الوكالة بالإثداد فهي وكالة خاصة لا يكون من حق أن يطالب بالاستثاة طيب إذا ثبت مشروعية الوكالة على الإثداد يريد السؤال عن الاستفاء الاستفاء هو تنفيذ الحكم وفي القديم كان الحمد لله الآن يعني أريح الناس وهذا طبعا نصر العلماء على جوازه ان ولي الأمر ينصب شخصا يقوم أوجهها معينة تقوم بكنفيذ هذه الحدود والفقو وارتاح الناس وأيضا تحن كذبن أشكالات الموجودة في الفق بهذه الطريقة والحمد لله لكن لا يمنع من أن نذكر هذه المسائل لأنها تتفرع عليها مسائل أخر في الوكالة وترتبط بها في الفقل الإسلامي مسائل أخر فلو أنه أراد أن يوكله في استيفاء القصاص في القديم إذا ثبت عند القاضي أن زيدن قتل عمره مثلا يقول القاضي لأولياء عمر مثلا ولي عمر محمد يقول القاضي هذا زيد من القا... القاتل اقفله إذا أردت يعني قد ثبت عندي أنه قاتل فيمكنه من قتله فيأخذ محمد شيئا ويقفله يكون ولي الدم هو الذي يباشر قتل كما ذكرناه في الاستفاة المشكلة في مثل هذه الصور في بعض الأحيان ولي الدم لا يستطيع أن ينفه لا يستطيع أن يقتل قاتل أبيه إما لصغر سنه صغير فو بلغ ولا يفصن الضرب بالشيء مثلا أو يكون رجلا كبيرا في السن ما يستطيع او مشرولا او مقعدا او زننا او مريضا فقد تكون هناك اعذار في ولي المقتوم فحينئذ يحتاج الى شخص يقيمه مقاما من اجل تنفيذ القصاص فهذه مسألة التوكيل في الاستفاء ان يوكله في الاستفاء هو ممكن ان يوكل من اجل يدى بالقاضي ويقول للقاضي وكل كما هو موجود الآن اقول القاضي انا وكيل فلان في المطالبة بقتل يعني بتنفيذ بالحكم حكم القاضي اللي هي المرحلة الثانية فإذا وكل شخص شخصا من أجل أن يقتل بوليه المقتول أن يقتل قاتل وليه إذا وكله عندنا صور الصورة الأولى أن يوكله ولا يرجع عن الوكالة ويذهب الوكيل ويقتص فهذه الصورة لا إشكال فيها الوكالة صحيحة والتنفيذ صحيح ولم يرجع الموكل عن وكالته حتى حصل التنفيذ هذا ما فيه إشكال أن يوكله فيذهب الوكيل وينفذ الوكالة ويقتل القاتل وحينئذ لا إشكال كما أن الأصيل له حق الافتفاء قام الوكيل مقامه والقاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل او من وكله طيب الصورة الثانية أن يرجع الوكي الموكل عن وكالته وهذه التي عشر إليها مصنع رحمه الله أن يقول له أقتل من قتل أبي أو وكلتك في قتل من قتل أبي أو وكلتك في اكتفاء حقي في القصاص من فلان خرج هذا الوكيل من أجل أن ينفذ الوكالة فلما فلما خرج رجع الموكل عن وكالته وحينئذ هذا الرجوع رجع عن وكالته يقول عفوت قال عفوت عنه طبعا الرجوع بالعفو يقول رجوع المطلق لأن الرجوع المطلق أمر أخر. لكن الرجوع بالعفو يقول قد عفوت عن من قتل أبي جاءه قرابة القاتل وقالوا له أو جاءه شخص وغبوا في العفو فقال قد عفوته نشكل الآن أن الوكيل ذهب والعفو وقع من صاحب الحق فحينئذ تقع أحوال الحالة الأولى أن يقع العفو بعد التنفيذ مثلا خرج الوكيل وطالت بالدم وقتل القاتل الساعة الواحدة الضبرة الموكل عفى عن الدم الساعة الثانية ظهره او الواحدة والنص فمعنى ذلك ان العفو وقع بعد استيفاء الحقي فلا شيء لا على الوكيل ولا على الموكل لان العفو لن يصادف محلا فان الوكيل حينما قتل القاتل قتله وعنده مستند شرعي لان الوكالة شرعية والشخص صاحب الحق لا زال على حقه فقتله بدون أي شبهة ولا غبار على قتله فلما عفى ولي الدم عفى بعد القتل وإذا قتل القاتل إذا قتل القاتل سقط حقه الموكل لذلك لا يعد للموكل حق لأنه يقول عفوا فقد عفى عن شيء غير موجود أصمع لأن حقه امتهى بتنفيذ القصاص إذا في هذه الحالة إذا حصل العفو بعد التنثيل فإنه لا شيء على الوكيل ولا شيء على الموكل الذي عفى أما الوكيل فقد نفذ الوكالة وقتله لمن قتل وقع في محمله وإذن صاحب الحق مصصفد ما في أي غبار عليه وأما عفو من عفى وهو صاحب الدم فقد وقع في غير موقعه لأنه وقع بعد الاستفاء ولما وقع بعد الاستفاء فإنه بمجرد الاستفاء سقط الحق كلية لولي المخصوص سقط حقه وحينئذ فقد عفى عن شيء غير موجود أصنعه لأنه قد تهى حقه الحالة الثانية أن يقع العفو قبل التنفيذ أن يقع العفو قبل التنفيذ فيقول اشهده أني قد عفوت عن القاتل سواء قال أريد البيع أو قال عفوته مطلقا المشكلة الآن الوكيل خرج وقال قد عفوت فإما أن يبلغ الوكيل هذه الصورة الأولى من حالة الأخيرة إما أن يبلغ الوكيل رجوع من وكله أن يبلغه الرجوع فحينئذ لا يجوز له شرعا أن يقتل القاتل لا يجزره بإجماء العلماء لا يجزره أن يقتل القاتل إذا بلغ وجاءه وجاء أناس عدود وقال له يا فنان فنان رجع عن وكالته لك وقد أسى عن الدم فماطل وكادر وذهب وقتل القاتل فحينئذ وهو عالم أن الوكيل قد رجع فحينئذ يكون قاتلا عند العدوانه فيقتص منه إذا قتل الوكيل وقد بلغه أن موكله قد رجع عن الوكالة ورجع عن حقه فإنه يقتص منا أنه قتل عند عدوان هذا إذا علم وثبت عنده الرجوع أما إذا لم يعلم إذا لم يعلم ذكروا منها الصور في القديم قالوا مثلا أن يكون بين الوكيل والموكل خمسة أيام يعني في المسافة وبلوغ الوكيل القصاص يبقى لليومين فالمساخة ما بين الموكل والوكيل لا يمكن أن يتصل بها إلى إعلان الوكيل ذهب الوكيل فقط ثم عالم رجوع وكيله قبل القتل فالنشكل الآن هل يتحمل المسؤولي الوكيل بناء على أنه بعفو الموكل فقط حق القصاص وحينئذ الذي نفذ القصاص هو الوكيل والذي باسر القصاص هو الوكيل فهل هو الذي يضمن أم أنه يكون على الموكل لكل الشخاط على الموكل لأنه هو الذي عفى وغرر بالوكيل وكان مفروض أنه يتعاطى الأسلاب لإعلام الوكيل هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله وبعد آل رحمه الله يقول لا شيء على الوكيل ولا شيء على الموكل أما الموكل يتعذر عليه أن يعلم الوكيل وأما الوكيل فلأنه يستنب إلى أصل شرعي والأصل مستطحب وهو الإذن فمما كان العفو على وجه لا يمكن فيه البلوغ كان ضربا من العدف يعني وجود هذا العفو عدمه على عده سواء لأنه لا, لا يبلغ فصار عفو في هذه الحالة واقعا في غير موقع لأنه قد انتهى الأمر إنما يكون مؤثرا أن لو كان هناك مجام لإعلان الوكيل وتنبيه وتلاف القتل فلما أصلح الأمر على هذا الوجه الذي لا يمكن فيه التدارف فقط أما بالجسد الموكل فلا شيء عليه لأنه ما وكل كان معدورا شرعا وحينما عسى أسى على وجه الله أكثر لأنه لا يمكن تدارف الوكيل ويعطاء الخبر إعطاء الخبر بالرجوه وأما بالنسبة للوكيل فإنه قد فعل ما أذنه الوجه الثاني أنه يضمن الموكيل يعني يعلم أنه لا يبلغ وخاطر بالوكيل والوكيل معذور في تنفيذ ما أمر به وأما الموكيل فهو الذي ولم نعفى تحمى قاقبة عفو لأن كل الأمرين وقع بسدده الوكالة بسدده والعفو جاء بسدده ففي هذه الحالة إذا رجع تحمى من سديف الرجوع من. الرجوع منه والوكيل منزل منزلة الأصيل فهو متحمل لتبعث ما نجم عن عفوه وهذا القول الثاني الحقيقة من القوة بمكان في تحمل الموكل للوكيل في الضمان نها وان وجد العراقي تنقض او تاذير قد فطلب فطلبه واسقاطه اليه هذه مساله اخيره يختم بها هذا الفرص المساله شقوق العد إذا كان في قتل او قتل فاذا كان للعد حق معنوي فانه يتولى الاخذ والعفو له أن يطالب وله أن يعفو ولا أحد يستطيع أن يجبره على أمر يخير بتخيير الله في حقه لأن هذه الأمور لا يملكها السيد فليس بالسيد أن يقول أنا أتولى أمر عبي في هذا الحق لمن للعبد فإذا قدفه شخص فإن الحق ليس بمادي لأنه هو معنوي والفقوق المعنوي مرضى يتولى العبد امر نشفه وليس بسيده عليه السلطان بيّن المصنف بهذا أن الحق في الكصاص في النفس والأطراف راجع إلى العبد وليس إلى السيد وهكذا بالنسبة لبقية الفقوق كما في القذف ونبيه نعم فإن ماتا فإنه ينتقل لسيدي لأنه وليه ومعلوم أن الولاء لخمة كلخمة النسب وهذا في حال العفق فكيف لذا لم يعتقس من باب أولى وأشرى ولذلك كما أن النسيبة والقريبة يرث النسيبة هو قريبة فذلك أيضا السيد يرث حق عدي في هذا كورثة المقلوف ينزلون منزلة المقلوف بعده وفيها أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأرجع لكم المطوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول الخائل إذا أراد بالدية صرفها في وجوه الخير فهل هي أفضل أن العفو أسابقكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهل الأفضل أن يعفو أو يأخذ الديه ويتصدق بها عن الضعفاء والفقراء الحقيقة هذا امر يحتاج أن ينظر الإنسان في الثواب المتركب على أفوه والثواب المتركب على توزيع هذه الصدقات. هذا أمر غيظي ما يستعي الإنسان أن يجزم به لكن عند العلماء مظائر من هذه المسائل وهي الشكم النسبي الشكم النسبي يعني في بعض الصور الأحكام النسبي معتبرة فأنت تقول مثلا إذا كان القاتل غنيا فريا لا تهمه الدين والمان عنده يشير وهناك ضعفاء وفقراء مستاجون وقد يكون في قرابة المقتول النسلي فأحب وليه أن يأخذ البيئة وأن يتصدق بها على رحمه وأن يعيد بها أيتام وضعفاء وفقراء فهذا لا شك ما أذرهم عند الله عظيم لكن هذا شيء يسلي فالمشكلة أن بعض الأحيان بعض الصور العادية تطبق على حكم المثلة كلها إذا تجي في بعض الفتاوة يقول لا الأفضل أن يأخذها ويتصدق بها وذلك أنه إذا أخذها وصدق على الضعفاء والفقراء هذا أعظم طيب قد يكون أولياء المقصول ضعفاء وفقراء لا يستطيعون الدين وإذا حملوا الدين تحملوا مشقة كثيرة طبعا في العمد لا يتحملوا لكن معروف وجرة العادة أنهم يضغطون ويحملون هذه الدين طيب إذا كان القاتل سيتحمل عناء الدين وضعيفا ويتحمل مشقة الدين ما تستطيع أن تطبق عليه هذا الأصل ولذلك نقول أن هذه الأصل الأمر غيدي لا يستطيع أحد أن يقول ثواب العفو أعظم من ثواب الإنفاق إنفاق الدية على الضعفات لأن الناس ستتفاوت أحوالهم تختلف وأصلا هذا الأمر غيدي لا يستطيع أن يحكم به ما لم يرد نص يبين أيهما أظن لكن في الأحوال الخاصة مثل ما ذكرنا إذا كان أولياء القاتل لا يهمهم المال ودفع المال يسيرا عليهم وممكن أخذ هذا المال وتصدق به فهذا لا شك أنه أفضل وأحسب وأكثر وتصدق بالمال في ثواب عظيم عند الله عز وجل ولذلك لما داء حكيم من حجام داره دار الأرقم قيل له بعت مفهرة قريش قال ستعلمون من هو المغبون ثم نزل ونادى في الناس من كان عليه دينا فليأتيني فما بقي أحد إلا قضى دينا فكان ربفه عند الله أعظم وفوابه أجل من أن ينسك دارا على أنها مفخرة وعلمة. لكن رضي بمفخرة الآخرة على مفخرة الدنيا ورضي بربش الآخرة على ربش الدنيا ورضي بعز الآخرة على عز الدنيا ومن هنا الأمور المشبية والأحوال المشبية معتبرة لكنها لا تعتبر قوائل في الفتوى لا تعتبر أصولاً تحكم بها حكماً عاماً في الفتاوى أقول ممكن نشبية يمكن أن يقع هذا ولذلك نترك الأمر إذا نظر الشخص إلى مصلحة قرابته وجماعته وأولياء النصر الله رحمه ويحسن إليه بهذه الديع وتأول أن يكون له أفضل عند الله فأرجوه والله تعالى قالوا ان الله كفيره من الديه ان عندي ثقه او في جميع انواع القتل اساق من حيث الخطا ما لنا الا الديه المقدره شرعا ما نستطيع ما يجوز ان يزيد الا كان القتل خطئا ياخذون الديه المقرره شرعا وجه واحد ما في اشكال لكن الاشكال اذا اذا استحق اولياء المقتول القصاص فقالوا لهم اتركوا القصاص ونعطيكم دية تين او نعطيكم دية ونفس او نعطيكم ثلاث ديات فيحتاجون ان يرغبوهم ترغيبا اكثر اما اذا كان القتل خطعا ما تحتاجين ترغب باكثر من الديه لانه هو ليس له الا الديه يعني اذا دهشته بالسيارة فانه لا يقتل به فشيذن سيحكم القاضي بعمله دية واحدة ما يستطع حد ان يحكم له ثلاث ديات لان هذه مخالصة مضادة لشرع الله عز وجل لأن الله جعل لها حق البيئة الواحدة ومنها كنا نستشكر الصلف لقتل العمد انا أكثر من الدين هذا وجه إن الله قدر المقادير فلا يجيز لا أحد عليها الله تعالى أنا أسابق الله فضيلة الشيخ هل يجوز الصرف وعمار الزكاء في من وجبت عليه البيئة وكان حقيرا لا يستطيع الشباب الغارم وهو المجلوم يستحق الزكاة لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الدين فيه نظر فإن كان سبب الدين يُعذر به شرعا فإنه يُعطى من الذكاء سباب الدين مثلا شخص عنده عائلة ويسكن في شقة تكفي وتكفي عيالة دون بذخ ودون إسراء فسكن في هذه الشقة بعشرة آلاف في السنة نعطيه العشرة آلاف كاملة لأن الغارم يعطى صدادة دين ما تعطيه مثلا بعض الدين من حقك أن تعطيه كل الدين إذا بشرطا يكون دينه على الوجه المعروف لكن لو كان دينه في الحرام يسافر لخارج الحرام والفساد والعياذ بالله ثم أصابته دين فحينئذ نقول إنه لا يعطى لا يعطى لأن الأصل في الدين محرم كذلك أيضا لو أنه فعل زواجا والزواج يدخي مثلا في فرضنا ثمانون ألف ففعل الزواج بمئتين ألف يعطى في الحدود الثمانين يعني إذا تحمل ديون, ديون ثلاثمائة يعطيه في الحدود ما لا صرف فيه ولا بده يعني يعطى في الدين على حق على أصل الحق اللي هو يعني لا إصرف فيه ولا حرم في هذه المسألة فيها نظر اولا إما أن يكون القتل عند إما أن يكون خطأ وإذا كان عندا فهي جناية وجريمة ومثلها لا يساعد فيها لأن أصل الجناية لا تجري الشرع وعلى هذا كل ما قتل قاتل عن قتل ما فيه زكا يعني إذا ذهب المعنى من ذكر الناس وتحملهم لشقة البيئة حتى يجدوا العناء فيحجموا عن دماء المحرمة وعن سفت دمك حرام فإذا جئنا نعطيه من الزكاة ونقول يسرى حتى من الزكاة فهذا أمر أبداً لا يكلي شارعاً يحكم به متى ما كان القتل عنده أدواناً أما إذا كان القتل خطأاً شخص عنده حافلة أو أتديس وصار عليه حادث ضرب عليه كفرزة ما فرعه شخصان وتحمل بيه شخصين المئتين ألف مثلاً اللي هي البيه لو جئنا منظر الأصل يتحملها قرابة ويأتينا هذا أن العصبة هم الذين يتحملون الديئة يعني من فوق ثلثة الديئة يتحملوا أي جناية خطأ فوق الثلث يتحملها قرابة الرجل وهم العصبة وهذا نظام نعروف في الإسلام وهو نظام العاقلة ولذلك قال في الحديث الصحيح وقضى بديلتها على عاقلتها العاقلة نظام شرئي وموجود الحمد لله الآن في بعض القبائل يجب أن الله خير هذه السنة ولا يزال ما يشمل صندوق القبائل يفعل الحقيقة العقل الشرعي ولا زال باقي إلى الآن في كثير من الصور تشبه الأصول الشرعية وهذا أمر محمود ينبغي بقائه لكن إذا كان العاقلة هي المطالبة ببية الخطأ فلو جاءنا شخص وقال عليها بيتين ما نشاعرين فإذا كانت عاقلة غنية فالواجب أن يشكيهم إلى القاضي حتى يدفعوا ما عليهم والقاضي يلزم عاقلة ما يلزمه هو هذا الأصل لكن لو أن العاقلة فقيرة ما عندها أصبحت العاقلة مديونة وحينئذ يشرع إعطاء الزكاة سدادا لهذا الدين إذا كان العاقلة ما عندهم فقراء وضعفاء وهذا المقتول مرهون ومحبوس الدين يشرع الرغطة إذا كانت عاقلة لا تستطيع أن تجمع فيفصل في هذا العرض سواء كانت الجناية بالقتل او كانت الجناية على الأطراف بالخطأ صار عليه حادث فقطع فيد راكم من ركاب فعلينا السبية او تعوى الراكم من ركاب فبترت نجله فعلينا السبية في هذه الحالة ننظر إذا كان عاقلة وقادرة على السداد فإذا كانت غير قادرة على السداد فإنه يعطى من الزكاة على قدر دينه وعلى كل حال ينبغي على من يتولى الزكاة أن يبتق الله عز وجل وأن يحذر من شرمان أهل الحقوق حقوقهم هناك فقراء هناك نساتين هناك أيتام وأرامل لهم حق في هذه الزكوات ولذلك حتى ولو وجدت بعض الفتاوى فيها توسع مثل قبع الكتب من أموال الزكاة مثل إعانة المتزوج من أمام على قول في سبيل الله وهذا مذهب مرجوح وضعيف عند هذا العلم والصحيح أن في سبيل الله مختص بالجهاد في سبيل الله عز وجل فحتى ورقه بهذا الفتوى ينبغي أن ننظر إلى من هو أحوج وأحق وبدلا يعطى هؤلاء القتلة يعطى من هو أحوج ولذلك تجد الآن مثلا تطبع بعض الكتب وتدفع فيها عشرات الألوف ثم هذه الكتب توزع هكذا هدرا يعني بعض الاحيان تنوزع فائض مثلا في صاله سفر تعطى لمن لل... الذي يستطيع ان يشتريه الكتاب الذي لا يستطيع ان يشتريه من باب النظاف ومن باب تحديد هذه الامور بالضوابط الشرعيه هناك من هو احق وأحوج هناك اليتيم هناك الارمله هناك الاسر التي تتخوى بنار الفقر والمسكنه جعل الله لنا حقا فما يتوسع بهذه الأمور على حساب من هو أحق و وانظر أن طالب علم كم عندك في مكثبتك من الكتب فأسعلك بالله كم من فتاة قرأت المنشورة أخذها وتطويرها يأخذ المنشورات يطورنا ورموناها في الصناديق ولم يرموناها في مكاتبهم ولا ينظرون إليها إلا قليلا وهذا كله على حساب من هو أحوث و أحق فهنا نريد أن ينتبه لهذه الأمور في الزكوات وفزيع الزكوات, وفي الزكوات إخلالات والله يخشى على من يتولىها من يصلى بمهر جهنم ذكا أمرها عظيم وأمرها ليس من السهل بمكان ليس من سهولة بمكان من الشخص يأتي ويحرم صاحب الحق حقه ويذب في أمور مختلف فيها بل يعطيها بدون ضوابط ويفعلها بدون يعني قياد وأذكر رجل ذات مرة طبع مطوية في أمر أن تبفي أكثر بالرسالة وقتله أهل العلم بحذن وهو طويل العلم مبتدئ ما ليس من أهل العلم وليس من أهل التعليف فجاء وقال أبشرك أنني وزع أن بعض المحسين الدفع لي ووزع فينا تسعين ألف يعني أبيب تسعين ألف ريال كم من لو أعبيت لأنقذت وكم من نساء قد يتعرضنا للحرام بسبب الفطر والسوء والمسكن وليس معنا هذا أننا نحج من وراء الدعوة لها وسائل كثيرة ولها طرق كثيرة ولا تقتصر على المطوية ولا على الشريط ولا شك أن من دفع في الشريط والمطوية مأجور ومثار لكن ليس بالفقوق الواجب في الزكوات إنما تكون من بابنا المعروف وإذا جئنا لثري نريد أن نصرف لمقام أفضل فهذا من المصيحة لعامة المسيح هناك مثل المديونين في السجون هناك أناس أصحاب أسر وعوائل مديوني في فقوق مسجنون يعني لأن الدين من حقي سجنه الغريب فمثل هذا الذي عليه عشرين ألفا لعشرة ألافا لخمسة ألاف ربما وقع أولاده في المخدرات وربما وقع الزوجة في الحرام مزينة هؤلاء هم الذين يوجه الناس يقال للأذياء والأغنياء أن يرفقوا بالمحتاجين حقا هؤلاء هم أحوج وأحق ونريد من هذا أن يتنبه إلى أن الخير ينبغي أن يصرف في بابه وأمور المعونات والمعونة والزكوات والصدقات ينبغي أن تصرف في بابه وأعظم ما يكون من هذا الباب باب الزكوات إذا صرف أن حقه كذلك الصدقات فماذا تجد شخص يأتي ويتبرع لجمعية خيرية من أجل أن تنفق هذا المال على الأيتام والفقراء والضعفاء والمساكين وتأتي الجمعية وتبع المسابقة ويجي سمنا مخيمة وزة بعشرات الآلة لا نشك أن أهل الجمعية يريدون الخير ولا نشك أنهم يريدون الطاعة ويريدون الدر ولكن الجهل وعدم الرجوع إلى الغلماء وعدم ضبط الأمور بضاورة الشرعية إذا وضعت جمعية للصدقاء ضع صندوقا للمسابقات وانظر من الذي يضع يكتبرر من أجل المسابقات وانظر من الذي يضع يكتبرر من أجل الأمور الفاظلة التي تكون على الإسلام ما هو الحق أنت مؤتمل من دفع لك هذا المال أن تدفعه للمحتاج تدفعه للمحتاج وتنضبط بضوابط شرعية وتوضع صناديق خاصة للأمور الفاظلة وهي أمور خير يوجع شريط أمور خير يوجع كتيب أمور خير يوجع منشورة أمور خير لكن لا تكون عمية وبدون ضوابط شرعية بد من التقيب بهذا ولابد من الرسوع إلها من العلم وأما الاجتهادات والتأولات وأكثر ما ضر الدعوة اليوم الاجتهاد الذي لا يرجع إلى فتوى من أهل العلم المعتبرين كل يجتهد وكل يرى أنه على حق وإذا جئت مثلا تأخذ علي الملاحظة أو كذا ظن بك ظن الشيء إن الله على الرغم لا يجوز لا بد من ديان هذه الحقوق ولا بد من التوجيه فيها ولا بد من ضدها بالضوابط الشرعية ولذلك ينبغي صرف الزكاة في مجالها والله جل وعلا لم يثل أمر قسمة الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسع ولكن تظل قسمة من فوق سبع سماوات لأن فيها الحق المعلوم للسائل والمحروم وجعل هذه الزكاة لا منت فيها للغني على الفقير فكام بعض العلم يقول ينبغي على الغني إذا أعطى الفقير ألا يشعره بالنقص لماذا؟ لأن الله يقول وفي أموال حق معلوم فليست فيها منا للغني على الفقير وهذا يدلك على عظم أمره فتولى الله قسمة دق سبع سمعون وأنزل جبيل الأمين على نبيه إنما الصدقات للفقراء والنساكين فعددها وضينا وجعلها آيات تتلى إليهم القيامة إنصافا في حقوقهم إنصافا لهم في حقوقهم وتنبيها للأمة على خطر هذا الباب وإذا كان الشخص قاتلا. يحتاج إلى المساعدة وهو من أهل المساعدة في قتل الخطأ لقد قتل الهند وعند عدف أوليائه عاقلة أن تحمل البيع يعطى من باب سداف الدين على العاقل لأنهم أصلحوا مديونين فيندرجون تحت القسم الذي ذكر الله عز وجل في قوله والغارمين والغارمون جمع غارم والغريع هو المديون الذي عليه دين ويُشترَب عند العلماء ألا يكون دينه في سهى مثل ما ذكرنا أن يتدين من أجل طعام عائلتي تأتي وتبحث عن صاحب أسره عنده عائلة يسفدين من بقاله يسفدان من بقاله في طعام أسرتي وبلغ الديونه ستة ألاف وجعك والله علي يدي في طعام أسرتي خمسة ألاف ريان أو ستة ألاف ريان ليه. تعطيه إياها كاملة وهؤلاء المديونون خاصة في زماننا هم من أحق الناس في الزكاة هم غير تفقدهم والسعيد لقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم فنصر الله العظيم منذ العشرين اجعلنا مفاتح الخير طميزوا الخير على ايدينا ويديكم نسمعوا مجيب الله تعالى فضولة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا أولاها لله وحده لا شريك له له منطر الحمد هو على كل شيء قدير في يومه مئة مرة الحديث في قول المئة مرة مجتمعة أن تقال متفرقة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما بعد فالأصل أنها تقال مجتمعة والتفريق الذي لا يطول لا يضر لكن الأصل أنها تقال مجتمعة في حين المساء فإنما قال من قالها حين يمسي ومقال قالها حين يصبح وهذا يدل على أن تكون في الحين حين الإنساء وحين الإسلاح وأما أن تكون في طيلة اليوم مجموع ما قالوا لا إله إلا الله وحدي ولا شريف ولو الملك ولو الحمد هذا ليس ذكراً للمساء والصباح لأن هذا ذكر مقيد من أجل الحفظ والحرض صباحاً ومساءاً فينضغ أن يكون عند أول المساء يدعو بالصباح لكن يجوز وأنه بعد العصر وقلنا أنها تبتدئ بعد العصر بعد العصر قال خلصين مرة ثم جل الساعة يرتاح ثم هذا بعد ذلك فما زال في سين المساء لا يضر ولا يضر أن يقول عشين يرتاح أو يقوم يقضي عمله ثم يرجع ويقول عشين ثم يتكلم بكلام ثم يقول عشين لأنه في سين الإنساء لكن خلال اليوم معنى أنه يدخل طيلة اليوم لأن الفضل هو الحظ والحز وهذا يغفظ أن تكون في أول النهار حتى يغفظ إلى نسائه وإذا قال عيدة عمسة كانت في من الشطاء حتى يصلح المراد والوقت وهذا يتقيد بالبداية ومن هنا كذلك إذا قال رسول الله لا أقول قال أقول هو الله أحد والمعوذتين إذا أنسيت وأصبح تكفيك من كل شيء ثلاثا تكفيك من كل شيء ثلاثة مرات المعنى ذلك في اليوم يقولها ثلاثة مرات قدوا إذا أنسيت وإذا أصبح هذا يقتضي على أنها تكون خرجا في, في حين النساء وخرجا في حين الصباح ومن لا بد أن تكون مجتمعا بمعنى أنها في الحينية والضرفية التي يتبع بها النساء أو الحينية والضرفية التي يتبع بها الصباح أن ينتهي ويفرغ من العدد كاملا وليس المراد أنها طيلة اليوم تخوض يقولها الله تعالى أسابقه الله صبيبة الشيخ شخص كان يؤدي سنة الظهر بعد الصلاة فجاء شخص وقت النبي فحول من السنة إلى أربع رقعات فمن حكم الله هذا في جوانب الجانب الأول يجوز الانتقال من الأدنى عددا إلى الأكثر ركعتين ينوي أرضعا كان في قيام الليل وقرأ الركعة الأولى والثانية ثم نظر إلى أنه يحتاج إلى الوقت فبدل أن يجب في التشاهد ويسلم يأتي بالأربعة لا بأس لا يوجد حرج على لكن المشكلة أن الانتقال هنا سيشبه النافلة بالفريضة وهذا اصل منه عن المطائفة عن العزم ورحمة الله عليه ذلك مهي في الوكب أن يجلس بين الركعة الثالثة والثانية إذا قصد الوصد حتى لا تشبه بصلاة المغرب وهو الأمر الذي استلفه الجمهور مع الحنفية رحمه الله تشاهد من هذا أن الأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم ثم يقوم هذا الشخص ويتم الركعتين الباقيتين عليه والله تعالى أحاذكم الله قبلة الشيطة للسائل كنت مريضا ونظرت إن شافان الله أعبده سبحانه وتعالى وقلت مرة أعبده حق عبادتي فشافان الله عز وجل لكني قدت جدا لأنني نظرت بما لا أستطيع أسابقه تعبده حق عبادتي بما تستطيع تكون عابداً ليا عز وجل وهذا يستمع من ثلاثة أمور في عقيدتك تكون أخلص الناس قلبا لله عز وجل وأصدقهم سبا لله شبهان وسعان وأخرفهم لله وأشدهم خشفا لله وأكملهم رضا عن الله عز وجل تستجمع معاني العقيدة لله عز وجل في قلبك فتوشده في ألوهيك وتوشده في ربوبيك وتوشده في أسماءه وصفاك على أكمل وأسمى لكون التوفيد ثم كذلك في طولك تعبد الله حق عبادته باستجامة قراءة القرآن والذكر لله عز وجل وتعبده كذلك سبحانه حق عبادته في جوارحك وأركانك وتصخرة بطاعة الله ومرضى ومن الذي يمنعك من هذا؟ من الذي يمنعك من هذا؟ تعبد ربك حق عبادته ما جاء من الأطن المسلم يعبد الله حق العبادة وما خلق إلا من أجل هذا فلا يأتي كالشيطان ويعجزك ويأسك هذا خير عظيم فتح الله عليك بابا فإن استغللت النذر وجود النذر والإلزام عليك وصدقت مع الله صدق الله معك يا هذا إذا كان الإنسان في بعده عن الله عز وجل يجد من التيسير ويجد من الأمور ما لم يخطر له على باب فكيف بمن أحب الله وتقرب إلى الله عز وجل ومن الذي يحول بينك وبين عبادة الله حق عبادة ولا شك لا يستطيع أحدا يبلغ المقام الكامل في العبادة وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا إني أرضي وأن أكون أخشاكم لله وأخطاكم ما قال إني الله كمال الحش ولم يقول عبدته كمال العبادة عبدته كمال العبادة وإنما هذا أمر نصوي لأنك تقول تعبده حق العبادة بالنسبة لما تستطيع وأنت مكلب بما تستطيع لا بما لا تستطيع لكن لو قلت عبده عباده الانبياء اعبد عباده الملائكه هذا امر ليس بيدك هذا نظر لا تملك ولا ندرا الانسان فيما لا يملك ولا طاقه فيما لا كما في حديث السنة. لكن بالنسبه لك انت حينما قلت اعبد الحق عبادته بامر نسبي معروف بالنسبه لك والندور يدخلها الحقيقه الشرعيه وتدخلها حقيقه عرفيه وتدخلها الحقيقه المغوية. وأنت عندما إن نذرت هذا النذر في نفسك والأصل المكلف إذا ترصد بهذا لفظ يقصد الأمر النسوي أي أنني أكون منتزما بالإسلام حقا وأكون مؤمنا صفقا وأكون موحدا كما يشد الله ويرضاه فستعين بالله عز وجل ولا تعجزه ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه ذاعة ومن أتى يمشي أتىه الله هروا. مقام أي مقام حين تذكر فقط أن تقبل على الله حين تذكر أن تكون مع الله عز وجل تجد من نفحاته ورحماته وبركاته ما لم يخطر لك على ذلك فالله أكرم من أن تشئ الضمدين أنه يدعلك من العاجزين استعم بالله ولا تعبده ومن المجرب نعروف وأوصى به الظلمان إن أنت حينما تكون في هذه الحياة تستشعر أن الله خلقك العبادة وأن الله أوجدك لطاعته وهو أغنى ما يكون عنك وأنت أفطر ما تكون إليه وأنك لو بلغت مقام العابدين في غاية المقامات فلن تنفع الله شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ماذا ذلك في ملكي شيئا فلا تحسين الله بحاجة هذا الله تغينا حيك وأنت أفطر ما تكون إليه إنما هي أعمال العبد فالأصل أن المسلم عنده شعور دائمة إذا أراد الله به الخير وأراد أن يجعله من الصالحين وأن يهيئوا لمراسب المفلقين جعل في قرارة قلبه أنه لا يرضى من نفسه إلا بالمقام الأعلى في طاعة الله يوم الرضاك فإذا دخل النفس التمنى من الله وسأل الله أن يكون أحب العباب إليه وإذا جلس في مجلس الذكر تمنى ورجع من الله عز جل أن يكون أكثر في فوزا برحمة الله عز وجل وإذا قال أو عمل أو سلك أي طريق من الخير دخله وفي قلبه من حسن الظن بالله وحسن الرجاء الله لا يبلغ به مقامات الخير إلا لما كن بعملي فبن يجين هذا هو الواجب عن المسلم إذا, إذا كان عندك هذا الشعور هذا بدون نذر لو كان عندك هذا الشعور أنك لا ترضى لنسك بالأقل ممكن الشخص الآن يدخل في خلقة أو يفعل طاعة أو يأتي في أمر من أمور الخير والطاعة والذب ويشترك مع أمه فيدخل المسجد ويصلي مع الجماعة ويخرج من المسجد فيما يدخل وهو يرجو أن يكون أفلح الناس وكأنه فيما يدخل المسجد يقول مكسر القلب يقول يا رب لا تتعني أشخى الله ملاك حديني وبين رحمته لما كان من ذنبي وتقصيري فيدخل منكسر القلب فيرفعه الله بهذا الانتشار ويفتح لهم الخشوع والقرب والدنوب والإنابة إلى عز جل الخير الكثير فإذا أراد أن نخرج خرج بالانتشار أيضا خرج وهو يظن أنه أحقر الناس وأنه أقل الناس فلا يجال بهذا الاحتقار يرفع إلى درجات والعكس ربما ما دخل والعياذ بالله وهو لا يفكر في شيء إلا أنه أدى الصلاة فيدخل وقلبه من والعياذ بالله ثم إذا خرض ظن أنه كطالب علم أو كأنه بلغ منزل منازل العبادة وأنه ليس بالحال التي يعتقد فيها النقل فلا يزال في السفارة من الله عز وجه فالعبد بهذا الشعور طيب هذا الشعور فيما أن دخله وأن تقول يا رب لك تعني أشخي القوم معنى أنك تستشعر أن لله عليك حقا أن تقل بين يديه أكثر من المقا... الوقوف وأن تخشع بين يديه كمان الخشوب فلما استشعرت أن لله عليك هذا الحق جاهلت نفسك قبل العبادة ثم اختقرت نفسك وانتقصتها بعد العبادة فذلغت الله بهذا المقام العابدي إذا لم يكن عندك هذا الشعور بطبيعة العلم كإنسان صالح تقي فإنه جاءك بالنذر فعنشه نفسه نذر عليه وبينك وبين الله عزيز أن تكون في هذا المقام الصالح على أكبر ما يكون عليه أهل العبادة قولا وعملا واعتقادا كل ما قد صرف احتقظ في نفسك فنحن هذا الشعور أن يبقى معك ونريد أن هذا الأمر يبقى مجزما لك أن تكون في أعلى المقامات واجتعين بالله ولا تعجز فإنه ما بينك وبين الجنة شيء فإنها أقرب إليك من شراكنا عليك ولسه بينك وبين النار شيء فإنها أقرب إليك من شراكنا عليك كما أخبر رسول الله صلى الله يسمى. وما هي إلا الأعمال والأقوال تبني إلى ذا العزة والجلال أو تنتهي إلى خسارة ووبال والمعصوم من الله ذا العزة والجلال فعلى العد أن يتقل الله عز وجل دائما سواء النذر أو لم ينظر على أن يكون في أكثر المقامات إذا دخل بيته رجع من الله يكون أضر الناش لوالده وأكمل والد لولد وأعطفهم وأرحمهم على ذرية ومن والله الله من رعية ثم إذا جاء إلى عمله طمع في ربه ويجعله في وظيفة وعمله ومكتبه على أحسن من يكون من تحمل الأمانة وقام بها فيرعاها حق رعايته وعيش الله أن يجعله موفقا مسددا وهكذا ينتقل من ذر إلى ذر ومن خير إلى خير يتخوض في الرحمات ويفوج بأعالي الدرجات حتى ينتهي, ينتهي به الخان والأمر إلى الجنات نسأل الله عزيزي رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل أنه هو أولي ذلك والقادر علينا